Ismillah Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabbi Rubbil Alameen. Sallallahu wa Sallam ala anabina Muhammad Wala Alihi wa ajma'in. Jmain Ahmabad Rasul Rabbi sallallahu alihi wasallam abibakrin Siddikin Demi Gara Habasha Godaani yarani Hayema Gurani Sababa Balan Makkank Sati Jajabati. جرا دي مجارتها ودابوتي في جدة قدان سهية منيب أبو بكر النسدي كأي من إساتي جرا هبشاء فوق الجرا قليتني ديم ودماديمه نانو بيرك الغمام جرمتو ويتجهو نمك كان كو ابن الدقن جرانيني أبي بكر النوال Ibn Dugunnan kuni sayyida ywakam baalabbaata Kara jala mtuuti. Abu Bakri yhä jinnan. Abu Bakri yhä -e godan datdabigo dan jinnan. Ya Abu Bakri namnya kakaitibi yhä bahu mkabuja ee. Amaana kinnefi. Abu Bakri kolagaltumma jala mukana Abi bakrin furate ka etinin garamakka Debisi. Makka kennanin, abi bakrin nanto kolleen narrantokin agereni, kureisin hunta volette kabe nidi batte, ibnuddogunnankoni, abi bakrif, amana jo kani, kolla dal tumma kennu أبي بكر السديقي كانتو يوم قرآن يرو قرأ وقل فوليه أكا أجوليه في دبرتين رقيت تسي دبي كان إيسان اتهمتني جنن ماري أبي بكر النرال أرقي أكا إنسا غلين رتق لنفوني جرنيغا فنن أبي بكر رقيتنين إمردو قنان كوني اتهمي Abi Bakri Chalisi Sotakara Ige Chuni fura de, Furat Chudide Lakianin Chalisu Amanu Make Tumma Make Sanarra Furat Tamale Gideb Abi Bakri Amana Isade Bisefi Adati garah Garhabashalli Ngodanit حقا ست قريشي ودوء ذا إساقوتو أجمتها فيه أمر رسول ربي رتج الجباتي عند مكات كان رسول ربي لكيسانيتي غربي طائف بيان غر إسلام ما تيام رسول ربي كيبالي. لغانا دربتشو تاتي كومي إساني بريد دوسان ريسو تاتي لغان ركتني رسول ربي صلى الله عليه وسلم طائف الراء يادوا دي بيان بكا قرن التعالب في مبيني أعري إذا رسول ربي صلى الله عليه وسلم جبريلي في ملايكان تق رسول ربي التدفن بكسنت ملايكان كني ملايكا غارت أججمي رسول ربي فيلتشيسا يا رسول ورمك إن رت سبرتي أذا إثاني كان أبسي تجيكو أدام فلتشيسا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبسو فلتا هالكنا انقرمت كذبئ الرسول ربي صلى الله عليه وسلم ويتديبئن نمم قانسا متعم إبن المعدي جد أمتوي رسول ربي تي أمانك إنيفي ولينديبئ Kae gosofif gosofi warana makkan deke ka'ba Virati quraishin akantui dinarra jedeni rasul rabbi qusi sebra debi attiboda zamana odonturin ademsi israifi mi'raj tasifame israifi معراج جسد، إسرائج جسد، هل قنده ميوتاته، غر بيت المقدس مكرة، معراج جسد، بيت المقدس الره، غرسامي والكرود. وانت رسول ربي صلى الله عليه وسلم، ديمني بيت المقدس لقني أجرار البينيف ربي إسان كبجي قل فن إساني قدو لاحي وقوت إيرا كرا بيت اتيامني اتدربني كبجا ربي إساني قلجي سينا إسرائيل في معراجة ربي قرآن كي ست دبتي سورة كمقائسي تنبوسي سورة الإسراء تجدمت سورة سنكي ست كن كينا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 نفجد لقصة بركان اتقونا بيسان آياتي نقرقدو إسعارقسي سورة جج ربين لقيا دوانان داهو أرقاد الليجرة سينا إسراقي في معراجتنا بكبرات اللي دباتي ربين سورة النجمين كيساتي آياتي قولة الراجل أفت على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاغ البصر وما تظى آيان قدكر أمتي حق آيان قلني تربى يكافل فديتي آياتنا كيسا اتماعي جشا تجرا سلوان نبي محمد أرقى مرمتاني وان دنكي أرقى صدرة المنتها براويتاقاه جنة المعوى أتشتيجرا ويت صدرة المنتها سن وانت إسيحا قوغ إسيحا قوغ إجرا صورة بإران جلن آيا ربي إساقر قدو أرقه ججشاتو يو دبتامي قدان سي إسرائي في معراج يوقاني أديم سي إسرائي في معراج سني معجزاقر قدو لنبي كينا كربينو الآن إسان إتين كبج سينا لسينا حلقا تقعدو رسول ربي صلى الله عليه وسلم أقا إشاء صلاة من بياني ودوف هجرهن قهن دي بأنججو سميت ربهم بيانيت لي عديم سترك اتنجل قبامي ويتجبر الرسول كي نتل من رسوله كمك ركئ إنسانين به كعبا ركني أشرة كعبا برويت جيّن قمر رسول ربي بقيس قلب رسوله كيساباسه بشان زم زمعة لكي إيمانا في حكمة التقوية قلب رسوله قوم إساني تبقى إسسان حطي في توني لما متاتي رسول ربي بقى إفمان إسيرو ماتي كقومت إساني ترسافمت إدخنا رسول ربي يا ببي برق يرامت يا ببتني جبريلي وليقاني ديمان يروغا باباكي ستي رسول ربي جبريل وجين بيت المقدسين قايا رسول ربي بيت المقدسين وايتا جبريل جبريلي وجين وان كده ايسا ارغن امري اجائبا سنما لجنان ربينو الاني انبيو تدراني ارغمتو تدراني هند قابري خاسي جراتي سيف رسول بيت المقدسين جبريل وجين سينا ويطيسان سينا نيرن صلاة صلاة نيقامن تي جبري الرسول ربي تندل دبر جل ايني امامة يعني انبيوتا في ارغم تورسا هندان صلاة تني دبي اجائبات دبي قدولة كتاريك خيصت تي ارغم إماما تهني أرقام إساني كيسدت إماما أنبيوتهم دا تهنيتني أرقام إساني كني وان نمد كيسيس رسول ربي صلاة أنبيوتا صلاةني قيساني جنان معراجا وفني معراجا جيتشون وان اكا مسلالي ولنكرني مسلاله في دنيفي أكاة مسلاله سنه هم بيك كمتون حقام أكاد إرتوفي حقام أكاد تلقى ربّي مالينة من هم بيك رسول ربّي جبريلي وجيين والبayanيتين كورتوسا يا باتني دبران يرم أجباباتي سميد رسول ربي تي فبنمني نقول اميه اهوال يوقاني وان دنكي ادى ادى اجتايت تي ارقن سمي الدنيا تنتي رسول ربي ابا المنما ابو البشر ادامي ارق الرسول صلى الله عليه وسلم اجتايت حال هالا وره ورو يتاماني عطولي رسول ربي سمي الدنيا تنتي هالا ورنا مهمتو هالا وردنا هجتو هالا ور الألاناتو وانسانتين أكتئت ألقى رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكثمت ديمسي قل أمير رسول ربي تين جبريلي وجين ديمن غرى سميلا متا سميلا متاكي الست اللي إلم أدادو يحيى المذكريات في عيسى الممريم أرقا رسول ربي صلى الله عليه وسلم هالكنا السماوات هنداء البياني سمي سدفا ويتاء البيان وانسان أرقا درسي تينات الاشتراتي بلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته